ولا يؤخذ منها عدل ولا هم منصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقُنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ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 This خير لكم best بارئكم فتاب عليكم your هو التواب الرحيم was قلتم يا موسى because it is the best for you. And when you said, ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قل لا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم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 وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِرِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِلٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ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 يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا أماهين إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في حديث أو قديم اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان اللهم لك الحمد أن أكرمتنا برمضان اللهم لك الحمد أن اصطفيتنا بأن نكون ممن يعيشون إلى أن يبلغوا رمضان لك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في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 ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مسحورا إلا فككت عنه سحرة ولا محروما من الذريه إلا ذريه صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لكرضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انا نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت فيا الله اللهم اغفر لوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم يا أكرم الأكرمين اللهم من فقدنا منهم فاجعل قبورهم من رياض الجنان اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنان اللهم برد عليهم في قبورهم يا رحمن واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم ومن كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وعين الرضا اللهم من كان منهم مريضا فأنزل عليه هذه الساعة الشفاء الشفاء اللهم من كان منهم مريضا فاكتب له الشفاء التام يا رب العالمين اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والد عن ولاده اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بهم من البارين يا رب العالمين في حياتهم وفي مماتهم يا رب العالمين اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا ونسائنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا نساءنا أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وذرياتنا اللهم ارزقهن العفاف والتقى والحشمة والهدى يا رب العالمين اللهم من أراد بنسائنا وأشغله في نفسه وأحم أعراضنا يا رب العالمين من كل سوء وفتنه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل رمضان شهر انتصارات للإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم الطف بحال إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وتول أمورهم وأصلح أحوالهم واقبل من مات منهم في الشهداء ليس لهم إلاك يا الله ليس لهم إلا كيا الله ليس لنا إلاك يا الله نرفع وكف الضراعه إليك ونلجئ إليك اللهم انا نسألك أن ترفع راية الإسلام يا رب العالمين وأن تجعل وقال من جندك الناصرين لهذا الدين ولا تجعلنا من المتخاذلين فنكون من الهالكين اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه صلاحا للإسلام والمسلمين اللهم عنه بعونك وسدده بتسديدك وقوه بقوتك يا رب العالمين وارزقه الذرية وارزقه البطانة الصالحة الناصحة الراشده التي تبصره يا رب العالمين